يا <سؤال> ها زیجا یعنیت اه به پیست که زیجین می اوني شاهد وی ویشهن پیش پیش ای حمای فرز مانی تقید به پیش گفتیTu چیار فراز این بازا کے لرات مانی تشتیب که پیش بیش به سوری Mؤید! یا این نحنه بازا که چیارят درخان زیجین تجيبها خبط ايه عايز ايه عايز كده اطلع تجيب كم سلف في روبوت حد خلص عشان كده انا انت اكيد كده احنا مش عنشتيك من أي حد جميلة ونقطشو عليهم من بردين عالدين حد من هذا نقطشو عليه ساعة عشر دقايق ساعة من الدقايق حد نظمنا المكرونة على طول لا يبغى نقطشو العايز هاي إشارة ولا عايز أي حاجة بدون مخلوق ماشى على ميدان. نعم كبر. زي ما تبغى السفرة أبو على إقصي الرياض وتعمله إقصي الرياض. يعني هي زي مسألة البياضة بالضبط لازم تبقى من البيئة من ولازم تفكر من السهل قبليس وتبقى من البيئة مش تنفع تضحك على الواقع أو تضحك على نفسك ونسيقه تنشي وطلع على بعد زي حال في يعني لو قلنا الحرف اللي كثير مثلاً الأسرة أو البيت غيضة أو زوجة مانك أو أو أو ممكن يديو عليه يقولون قالوا لكن حاجة دي في لازم إحلاء لازم يطلع نتيجة والله نجمة حلم الشركة لأي مرة يروح شركة حط كده مع جيني واب اللي فدا الموضوع يعني بيه حالة اللي بيقول على حالة اللي يسقونه مش عينه عميل حقي على كده يعني لو حقي بيها هي أو كده كده في هتقول مش هي هقوله عامي سنة واحد ثاني مش ها اللي بده يشحذ على ماشي شو بقى فمتعباً مع الحالة دي يعني لنا حالة مسلسلية ما فيشها سوا يعني ما لايه حد مش رحص حاجة أو حاجة حاجة وما أحبا لديه هنا أنا أقول لك من خلال شغل شغل فيه ونسلم جاء الكيس من هالسواق أنا أقول لك على طول حلوق يعني أنا أقول لك إما مع بعض الدخلوق دي لحن يعني هنا في المضارة من حبسنا على ممكن نبكر على واحد يجبنا سيدنا مندل على واحد يخدمينه حارو ليز يعني دي كلها طول يعيش شهر ها بالحلم. فاا إذا كانت ولا يعني هو تريد ممكن الحالة الأولى عليك حاجة كثيرة غير رحمة من البوذ. ماشي شو هاد؟ يعني الحالة أسهل. على الواقع ممكن تطول عليك طول تعيشين رحمة. لكن هي قصة قصة سهلة وقصة بسيطة وماش هي مشكلة. احنا خلاص خدنا الباجيت زي ما قلت أو زي ما قلنا لكم وصلنا الكلام بجد وصدقش صعب شو عشان ايه يوم السبت المفروض ان السبت احنا ايه حل الاولاد دي كان بصرف انا في الاولاد عشان في انا اقول انا اشرح الدكتور اشرح الدكتور ناخد النهارده ناخد محاضرتين انا اشرح لكم الدكتور الدكتور جا بيقن المنهاج نمشي مع مع بعض بالتالي أنا وقتنا نقص الطبيب أو وقتنا مثلاً في حاجة نشحينا على روا الدكتور على جدنا. يعني زي مثلاً هذا من أسرق من السوق مثلاً في مدينة ما نعرف يقدر 2000 ما عرفناش حاجة أو نسينا حاجة ما حاجة في 2000 جنيه يبقى النقط تلقط من هنا شوية ومش على يقدر 2000 جنيه يعني زي بتعرف إحنا And I wish I didn't get to meet you, Kevin. خیلی In this way, when I say my so طبعا يا بيرد التارك لأنه ما مش عايش مش عايش في السمنة الأولانية لأشيك؟ يا بردو يا بيرد نحن مش كده نطلقين كده كده يا بردو ده مش كده اجمعات الأقنور والأمر لو واحدين وتزاهده لو احنا نقوم بلدو مبارد خمس خط السنة بعض من الشباب طبيعي بس لا احنا خطر خطبع صحيح شباب؟ حد بيوعى الكبري حد ينبض في يعني اذا الطريقه يتعطل ولا مش ها بيروح على ايه الا عندنا في عندنا نمبر والله كان بكل بتاعه طبيعي مفيش اي لاكولس تعمل لي مشاكل والسايز بتاعه كان طبيعي نورمال سايز والبي بي بتاعه طبيعية وفايرن بيس وعادة مناسب للسبيشيز يبقى شيء طبيعي كده الجين يعمل الدور بتاعه ولا ما يعملش بتاعه يعمل الدور بتاعه طبيعي نيجي للجزء الثاني اللي هو الفيتامين برين الفيتامين برين بتأدي حركه مهمين جدا عارفينهم ان في التريجيا سيكشن ده شايفه التريجيا نيكليوز بيز توالول بريشر شفتوا الضم شغال يا كده شباب کام نشی ما ما بس لوجي بتاع هو من ضمن الوظايف لكن من حاجة سميحة أحقي بوجه الرجل والحاجة الثانية من السبب لجيلنا الثلاث دون مهند حدودنا لنتون بريشة في كل مكان. البيتا من غيره بدخولها في الجنين لما دخلنا في الجنين ندخل في بطلق على سيفكس لما يدخل بريشة كل جيل من السباعي واس وعوض. بريشة. وراء اللي فيها بيأذن للجيم أو للزحمة الجيل يبقى في من كده من برين بتجد اللي هو عشان حاجة بتاع بتاع لو هو هاي كولر عشان تعمل السباكة التكيشة وانتهى حاجة بالسليبري بتاع الجيل دالدراغ نبدي كده من برين بتاع الجيل دالدراغ لو أنت المضطرب دول عمليات مش طبيعية العملية فين شي نيجي للدائرة الكبيرة اللي هي كونديشن أنا عندي حالة أو العدد لازم من كان؟ أولا في هنشي تاني حاجه في السيشن بتاع الـ لازم اه ناخد رعايه اكتر من في الانجشن ماشي يا شباب ثاني حاجة في الاوبزرفيشن بنتكلم عن كشف الولاد طبعا الرعايه فيها جدا اول حاجه الانجشن لقيت ان هي الراجل او المنثه هو ضعف ثاني حاجة الاوبزرفيشن اوازه كويس زي الحياة من او تدخل عن مناسك فأعمل الواقع هاشي عشان يلحظوه مفايس يترك حاجة التفايلة لأنهم يدد التفايلة أو تداخل ساعة الولادة تدخل ساعة الولادة الشباق لابد من يكون بروبر طايم ويكون هاشيك روبر طايم و هاشيك هاشي الشباق يبقى جريا من رجمين تركوديشن أو من رجمين تركوديشن في في مبشر بيش في فده تذكر عارفين ازاي لما يكون بشكلين شكل يكون اهم حاجه تكون البروبر تايب ليه لو استعجل لو في داتا لسه بتجري طلعه هوب هبنيت على البقرة او البنوسه وشددت ها طلعت بعد كده هو لسه مش حددت البوزيشن بتاع الداتا انا هشيت هعمل على البوزيشن بتاعه الداتا تطلع تنزل من تحت تيجي مني على اليمين بقدر اعرف على طول اعمل في ما من ديرشال واديني الولاده كلها عباره عن داتس فيتامين برين فيتامين كومبليشن كل واحد بيلعب دور مهم لو كل واحد خد دوره صح في الهاتف الهاتف لو حصل وكل الحاجات اللي يا عن يا شباب عن شباب هنشوفه خالص هو بيشوف امس استذ اي حاجه اي ديستربنس اي حاجه تقوم بقى هنطلع بقى رمز بتاع السوكه هنعمل ايه نطلعها خدوا السلام خدوا خلاص خلاص احنا يعني اول خمسه شويه ونطلع السووه قال لك حاجه جديده في حاجات وريتني ممكن نعملها ماشي سوجيرتات يا هل في هتبتدي اشير في الزفات ده لو عندي مثلا لو او و وألف في <تو> من جيل دا افتكشن فريش وصقيفز زي اللي عندي بوزش السورة في الكتب الصغرى وعقول العالمين وألف من زي اللي اسمه سبعة سندو شارب سندو هاي شجرة بيجونيا وعندك ألف وعندك ده كنيسات ندمشنة طبعاً من بايروسيندز ألف عندي أوبر فيدي معظم فيدي لو هي معظم فيدي لما مشيت صار وين دوبلكمنت الجينالية وبالتالي هيحصل فشل لان لما تكون عندي هيئه رقيقه ها أو عندها أي مشاكل ما تكونش كويس هيحصل فشل وبالتالي مش بنقش بقى دي لو هي في دي هييرق في اكسس في بوزيشن بتاع في البري باينا ريجن فبالتالي هتعكس اوبتيشن بتاع سيرفس ماشي او بروسس جديد نتيجة اور بي دي اصبح اوفر سايز ماشية شباب، تبعتياني هيموت بي، دي بتطلع في البيت، جنينها سبب من أسباب السوقية بعد النشئة، واللي هو بنشمنا، بنشمنا لأنه لو أنت عمل هارد وور أو لونت ريمونتاجشن، أو جانوسه، اللي في الليفستيش هتزيد السوقية، لو حصل ترومة، اللي هيموت تقدر ترومة يزيد السوقية. ولو حصل البروتو برضه هيحصل ديموريشن ده تاريخي دي ستوك دي تيرم كنترول يا شباب بعدين قالوا ممكن الانفكشن الانفكشن ده او الفيرشن الجيني او الانفيرشن الثاني بريد ماشي شباب أخر حاجة مسلمي. مسلمي أنا عندي في في هاي این فرزینه یه بطران مصرف میشه. حیات الله فن درخشان. فردی دي موجوده في سيتي سكوب كل حاجه عندنا في سيتي سكوب كل solution يعني كان هنعمل لا في مره لما جينا قصينا فيو وقلنا طب احنا نقدر المساء كل واحدة في الخمسة فيها علاقه بالناس الاكثر الجديد اكتر من الجديد وفي ماشي فاحنا قلنا نقسمها الموضوعيه اللي مع بعض بدل في دوس وديتجنز اتكلم مثلا عن تريشنال اتكلم عن داتا المعقيده شويه بنتكلم بريد طب ما انا اللي معاك وده مع بعض هو الكوز شوف كده اربع دوس ديستندنس عشان الاستدنس the servants wasn't the soviet arising nation debate walm no kolomaba the servants arriving believers walm no عليه وده مكتوب زي ما بنشير ان احنا بنرسم الارضيه دي المعلومه حاجات خاصة بالاوم زي ما احنا مشينا ها؟ في المثلث بتاع ال 3 اتاجه حاجات خاصه بالاوم حاجات خاصه بالجنيه حاجات خاصه ماشي يا ها نيجي بقى نشوف الستيربانس او البوزيشن بروسيسور كير نغير حد عايز يغسل ما نسيبنا نشوف كده يا ركز ناخد منها او نستفاد من المعلومه صح نيجي لل ده بس في بنسميها عشان الوقت فاتح الكتاب ما عارفش منه kernel و ops و ops store فدور بره بكده قلنا يعني شمال بره ماشي طيب فمتخيلها ops store دي احنا اولنا احنا عايزين منها ايه بيست المترجم للأسفل يمكنك أن تكون مديراً بيبس بي بيبس بي شباب؟ مه؟ بوني بيبس بي وحقودها صف بيبس بيبس بيبس ماشي مع الخليجة تابده وميع عشان الله يبقى مزددو لها هي مقصورة في حيثة زيانة قدر عليهم نفسي طيب تتنفسي مين؟ التنفسي, التنفسي مين ده؟ عايز نيجب عايز نيجب مين؟ تقالب تتبص على الحج تتبص على الحج تايم من ده حج ده عشان تقومي مين ده يلا تتبص على الحج تروح بص يعني وعمل أساسي ناوي. ماشي ايه دا فينا عشان تخطر ايه؟ ايه قلتوا مهمها اللي بسيب ما <تصفيق> وهو يبيد فن التنسي او حاجه ربا بعيد زيارة <تصفيق> <عشان بحكي> <تصفيق> الفرسة انا يعني هتبسل الفرسة لان انا هونه فطبع مش هي افضل منه يساعدني على ادافه من ايش ماشي فاشو شباب هو مش حاجة من لكن هلا جاء فرسة لا فرسة بستطرد برجع الوقت هنا بيجي الفرسة لنشو انت هو بيصنوه بالعامية زونق خالص ماشي يا جدع عليه كرسي ماشي الكرسي ده اقعد ليه مؤلم ومتعب بس رحمة في ولادات يا شباب والزون شبيه الولادات اللي بيساوي ب النموذج للستات في الوقت ومشاكلها مفيدة جدا. أول مشكلة فيها هي زودت نسبة التواحد عن الأطفال لو أنتوا تلاحظوا أن نسبة التواحد عن الأطفال من دول بقتت عادة جدا لأنها تعمل مشكلة في التنفس تعمل مشكلة في الدريق فالطبيعي أننا نتألم كي نعيش في محس الطعام الثاني ماذا يا شباب؟ صحيح <تصفيق> قولي مأتنا عندها ربيل ألم إذن ما أعطبها إيه دي؟ الله أعلم بيه فأنا أقول اللغة التي تضحك على الوأس باسم الطالب ماذا؟ إذن طبعاً ما يعني الألم. لكن مشكلها... لو عارف عارف مشكلة مشكلة لا مش جاي زي عادي اكثر ما هي قاعده كده كده اه انت تحب يقول اللغه وماوش حاجه ولا حاجه احلم عليك جايبتني الكلمه بتاعتك انت الساعه لا بتاخد جامد اسهل بالطول ابكر من قرناها كان بيتكلم مين ده نسيت ده عباره عن اشجار عباره عن كده بشكل يا دولنا مصر تحس على كده سوري تحس الجوار بيبقى معاها دولنا مصر بتبدا بشكل وبعدين توصل لشكل وبعدين تستمر الى بعد الولادة بشكل تاني ماشي يا شباب يعني بتبدا الأول قبل الولادة يبدا قبل الولادة بيبدا ا على فترات متباعده ويقعد شورت تايم ماشي يا شباب معايا فاهمين انا عايز يعني مثلا اللي قرر يسيب في وقت هنسال له وقت اجازه بس هو مش بيقرر بالظبط لنأبو الوقت عشان نعرف المعلومة للجنوب يتقرر كل نص ساعة ويعرض بسنام نص ديه مع الوقت المدخل في الساكن بستيش يبدأ يتقرر كل ربع ساعة ويعرض بسنام نص معي يعني يبدأ الأول على فترات متى بعدة لمدة قصيات وبعدين يبدأ على الوقترات المتقربة لمدة أكبر لحد ما يوصل بالإقسامات المستيش يبقى بلدينيس وبعدين بعد يسل الإقسامات المستيش والإقسامات المستيش والإقسامات المستيش يبدأ يرجع تاني زي الأول ماشي يا شباب؟ إيه وإيه؟ البرس ده لإما هو المد؟ لما متعودين عليه؟ لإما غعيف؟ ماشي يا شباب؟ لإما قبل في حاجات كذلك ينظر إيه نورمال لإيه مويد لإيه مواضي حاجة جهة ماشي شباب كانت في لما منبقى طيب كان الستات أو الداية في ود الست مثلا يدوها حاجة لأول طاقة بالوقت عامل من نقوم خارس الحاجات اللي بتأول طاقة؟ نعم يولي؟ دي يا عايز ترفيه؟ لكن كان أبسط حاجة بجدوها للسيدي ما بعد كان بعد الأولادة شاكي؟ أحسن حاجة كان شيئاً تعمليه كي یسمر. استودیا. اولی گیف و عقب. اولی عقب؟ عقب و عقب. نیاز به پای. درد لخ. نخمرات زیاده. سه نفری مسی. فا مشخصه. دیده دنبه دیده عشقم دیده مسی. فا خلاص الحاجه بتاعتي بتطفي في سنه بلاقي طماند دخلت كل يوم خالص مشكله بدنا ايه بجد ماشي يا شباب خلاص انا بصحصح والنبي لاقي واقف كده المكان كده يقع طلع ماشي ما كده المفروض اقول عليه ده نورمال انما مفيش مشكله لا لو ايه لو هو البول اوستروم ماشي لو حصلوا يديني الاستوك على ماشي هي البريد انشنرشي مالشبه؟ البريد انشن يبا لي أول الهيبشي عندنا من البرسن بيعمل بيستوكي وقالي من الأول اللي هو الأبنورمال وي بيرد سبيل أو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميه؟ الدبريد سبيل بتاع أولها عبارة عن ميه؟ فالأبس بيرد سبيل during or just after partition, the are used there. What I need, or absence of the best man, during or just after partition, can be classified into two types, primary ground in inertia, and secondary ground in inertia. Because ground inertia, that's the same in the Huh? primary, we والله يا <تصدي ich accept> الكلام ده مفتوط في بالرقم ولا لا؟ المقصورة ولا المقصورة؟ المقصورة كده. زي ما بيقول كده. بس العيسي كده. طبعاً سنة كده جدة شفوا كده كده. بقى كده. سنة كده هي ما تكده. بس المفيدة قالت المحاضر مش عايز نكتب. عايز نفهم ونسأل وتصاب صار, صار بقى وبعد كده المعلومة عنده. ناه لو ما حشها مش هنخيار. كده بس سمعت كده ما رأيش بجميلة ولا تضحك عيدة ان شاء الله السنة دي 100 و سنة جاية 80 را ما احنا نزل من عشان ما ارصدنوش بسي ما خبكم بل نحن معنا بسنة طالب إن وخشت بالسود الزنابي حدة المنزل سنة تجح كانت ده ما اضمن الله بطل لحيبة بطل لحيبة وأبشيو بطع أ sos أبشيو بطع أحب Dubark بطولة بس بطل لك فالنهاب جميعهم السفل كل حالة عاكونا العسور ناش permite ناشه ناشير نحن تاخلنا نغار آخر Primary بقال إن لا كنت هجي بكرة في النهار المحاضره بكره بكره يعني عشان خلاص الفيديو بتاع المحاضره او ساعه دقيقه و 15 دقيقه من هي اعرف بسمك ومشاوره بس ربيع اكيد يعمل ايه بكره ما كنتش غياب ان مش حاضر الاول لكن المره دي انا اللي هسالزم التطويري بكره بتدريبها اخر واحده في الكوره او حاجه يا شاء الله لو ربنا هيكيه مين؟ هيكيش راحة ورسعات وهيبعده عربية في الصفاق ورّة ورّة وهو لدينا يا أخي لدينا عضايا عموزة الساعة والمحضرة والدين الأساسي والدين الأساسي كان نروا 6 مليون في الميلة إذن أنا أطلع ميز اي اقراوا الامتحان رسمي قرار من الكسب فانا كنت جاوب ورايح نفس الطرق احضر كذا معايا كده نرجع للموضوع بتاعنا نرجع للموضوع ماشي احسن صح اللي تراني دي شاشه عباره عباره عن شائعه عن دي والله دانش في كتابها لانه دانش في كتابها الطريق من هناك لازم على عندي عقر وعشان تشتغل يبقى معتنى حجائك يبقى أنا مش حاجة لأطارك المدان بعدها وصلكم لمعنومة ستساعة ثلاثة ثلاثة أول حاجة العقر بينا فتنتهول بنتغياء بمكانيس ثم في الأسوشي يجي اشتغل بعد الفرسل يعني دول الفرسل ده بيعني البرائب المسل وهو باب اكشن والأسوشي يهني للعبرة عشان يشتغل الوكسوس اللي اجمل ربناه سبحانه وتحاله حكم ليه بقى حد يسأل تعجش عبده تبني ما ليه بتهمه تهمه أنا لو الوكسوس اشتغل الوكسوس الكامل كنت اكشن بسوط على الع على الحامل يحمل يحمل كل نشاط في العضلة من فهو بتاعته بالصوت مص فانا لو النفس يقص الشارك قبل اشتغل على على جبرس على الجبرس على الجبرس قبل ما يقص الجديد يعالج العضلة يقوم يمسحه لبنا الجبرس ذا هذا يديه رشف جديد نهايه علامه ويبرنيشن او الديفيشن ريسبتور هبتوا اكدوا مننا كده ايه يا شباب يبقى عشان الاركوتراشن تحصل في العظام فبتحتاج كالسيوم يديه اسوجين يديه اوكسجين يديه بروسه جديده في العظام جديد بروسه جديده في شباب دول بيعملوا كده فلما ني 10 الدراج ريشه معنىها إيش؟ يعني قلت عندي ريم وعندي زك. ريم والزك إيش يعني مشكلة بدأت عاية من أول المبتدأ أو من بداية المبتدأ. يعني the weakness أو the act of the ها؟ yeah. Starting from the beginning stage أو starting مع starting التعليم مع كل اليوم. ببدأ ترى. جاي من الأول. إيش إيش هذا؟ جاي من لكن السبب لتنامي الجلد أكبر عميق نس عميق أو في الضغط والانقباض، أصلاً أبداً، في نورم بيرس في. في مساله البري، بناح عن الورمات طبيعية في بيرس من لكن بعد نورم البري أصبح في مجلس العظم نتيجة لي، نتيجة لأن سلس بيرس أي وانا حارة الناس التي تريد تفل سبب من أي سبب الأسباب أو نتيجة لكي بسهور الشمتاء العمار أصبح أكبر عمار ومدلاشة ومدلاشة ومدلاشة أصبح أصبح أصبح أصبح نهاية سفاكة سفاكة سفاكة يبقى لتراني لماذا في منها نوعين نوع عليه عليها برايبل ونوع التالي بقولها شباب سفاكة برايبل معناها عليها إن المشكلة من بداية كان بدا معايا من معناها ان بدا الطبيعي ولكن بعد نورمال في من الفيرس بايه حصل الويكنيس بتاع الفيرس او لاش لأ. استاد ساکن روسیه استاد، اول پادس فوسی. این یه حالت هم دارمی. ولادت طبیعیه. ولادتی که مشن مشن داده چونیم، داده چون رایگانیم، داده چون دیگریم، داده. خلاص، ها و است. هر یه راهی دومی. دانشگاه. فرشندگی کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. کردم. يتحول سايكل في بتاعنا ايه ويبدا يتحول من بروشن بيست دي اللي بتاع السجيه دي اصلا البروسيس تعليه يبقى اول افشنسي بي ريشيو اوف سوليد ها اوب نور ريشيو بت بين السجيه بتاع البروشن كالس افشنسي فاهم يا شباب صح باسباب الممكن تعمل رايد نيشن او بيقول افكت تمام كده صح قوي ان السوجي اللي او السوجي اللي او السوجي اللي ده بيشتغل على قاعده ان البروتش شغال يبقى ايه بقى فكره المهمات اللي بيشوف الدور السيكر انك عايز يا شباب تفنش او Gr invol corona که اما و بيستی عمت دين وراز تم اینه میکن بشادpool که افطوره فون ای여 تخوط بين وعين وعين، وبين عراب طرابط وطايبر وبالتالي بالدليل الطايب وما جوه مشهيد واضح، ذكرنا السابق، والغلب منهم بيحكي في أستاذ إيه، رايح، هذا الشياء، هذا الشياء، أو يكون في أول استاذ شيء في الجدول، أنا لما نطلع على الآخر. دي نيوركسو ترشن، نيوركسو يعني لو في بروجريس، في البروجريس، على ثلاثه لسبع صوره في الموضوع ده، ايه بتزيد مع الوقت لحد لو هو هنشوفه تطلع ريكت او مود على الاثنين، لو أردت طبعين فقط أطمع عالي اللي بيبطة طبعين زي لك شامل الجوينت الجوينت جوينت لك شامل بنتبه اه بالفخاص يعني لدينا اللي بتوكسل أولاني بيبطني فكسل كانت بسلتاني وديه هو بير يعني ده بيبطي فوق بيبطي كده بيبطي كده لو بشروفه وتمسل ايه ما تقريبشي ايه ايه لازم تتحاج لديه اختراح أصلا مش هل ع عشان أوروبا كنتي عارفه انت يعني كده مش رجلك بيطلع فوق هي ها توقف ومش عازم. لا شيء. لما نعمل مجال الجفنشيون يصح عويد من أنا لاري يصير بيسو عشانه بيشتغل داشة بيجيبين أو في الحالات تيجي الريموند الديفنشي يجمع السير من الصور. لا بتاع الحالة دياله البرايمر ببرايمر نمشي تبقى وسطي بيفر لا برود أقولش أصاير رأيي من يبغى رأيي ليشأ قلنا في حاجة إنه أول بالفيسورج اسمها ايه إيه؟ التلفيش. لا حاجة لا. عني حلو بيكسيج يومي أحتاجه وارسي ومشي الحكمة خلص مع نفسه لا. كم فلو أنت عارف مثال بيكسيج كبير مثلاً طريقة حكى تزل وليس الدنيا على الله إنكبيت. ومالكون يبتدي يركز في بروموث ماشي يا شباب بالبرايمر لكن غالبا علامات الساكر في كمان في الرشيه تبقى عنده ان احنا قلنا الساكر اللي بيجي بعسره كتير فممكن يادي في النهايه للجرين يبقى برومول انتروبل بي 2 ديس اوفيتاس رانشر اوفيتاس ديشن اوف ماشي شباب أثناء الموجز، أثناء الموجز، أثناء الموجز، أثناء الموجز، أثناء الموجز، إنه في. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا.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 اذا والله <تصفيق> نطلع مع بعض الدور ده سنتفنا ازي في 6 ايام دكتور لا سيبها بس ايه ماما كله متاتش تمام طب دي يعني الفرق بين المبصس والبرسنتيشن أو المبرسنتيشن والبرسنت والبرسنت كلها يعني بتقولي إن جزء من البرسنت جزء بيجي من البرينز والفيد من البرينز ولا متصل ببعض ولا أنا في آخر إسماعيل شينه بعدين فيها مشينا دي عن البرسنت يفهمتوه لكن من البرينز مع بعض لما هو الفيد من البرينز العصر جدا لما هو الفيد من البرينز الامل عايز اقول الكوريان عايز اقول امبايرال كور في بريت لكن كلهم مع بعض اسمهم ايه والله هي, في هي دي انا الحال الحاجه اللي انا خدت الطلب حسب ان حسب المورد اتصل ايه عارف الفشيه دي ايوه لا دي كل من بريد واحد لكن هناك اللي فيه لا شايف الشباب هم كام العدد كام العدد 4 4 4 ثلاثه يا جدعان انا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 عنا شخص إيه ساين شخص سكندي <تصفيق> شخص ما حاجة تنسى المرة بس سكندي توندي سكندي لو أقول لك لو أقول الشخص الماضي من أهل <تصفيق> محمد مليشتورين محمد موجستورزين محمد مورسا كنبيين في موالا شباب، اللي هو نقول اللي كانت أقول أستاذ محمد ممكن لو مريد صاحي ممكن صح أو يعني لعمل حاجة اسمها Induction of Confusion أو ممكن أعمل منواة لما تشرف بس في حالات إيه؟ مميه؟ مميه؟ انت حالات السنون حالي الوحيد طالب نعم لأن سي لو ما بيش جفش أو عمل إسروبي أو أوبر إسروبي لو فيناش بيكالد بيش أو حضرت من لو ما بيش جفش عارف الناس واحد ورثاني. لو فين جفش عارف على الشكل على الروبي ورشيء المدير طالب راس وعشيم سويت قلعة لو فين فيش. المرأة تصديق عمي المرأة تصديق عمي المرأة تصديق عمي إنفكت المهاني علاجة أو المانور <اللوحن> ترابع أو السيسيرو على قسمو <الكس> الألمة أو قبل أن تقولوا المرأة ترابع عندما كيف أسمعها مستوكة أوباريشن مستوكة أوباريشن يتبقى يجب بالكورش والتنجشل ها تدوني بسيسلل رابع حاجة ايه دول اللي هو بالعمل عليهم بسيطة كانت موضع ابدأ بالتنجشل عشان طب لو انا عندي مشاكل بالPBB اني عندي شوات حاجات تخطوه موضع موضع فالواح موضع الشباب لابل ان اساسه عندي اشيه أصعد يبغون ملابس نوشا، أقول لهم، فورس كيرمون تراك، شت فورس حظ، مشي، وفي الأخير خلصوا، يبدأون ببريمير فورس أندريه، عندي, عندي عشان يعمل فورس البريمير نوشا، ويفتحيش البريمير كين، وأنا عندي فورس أندريه، بالنهاية عندي براب البريمير and so I'm going to use on secondly and now ولا ما تدتش ابدا اكل يسطو تمام هنبدأ هركز هبدأ اكل يسطو ماشي تمام اه بس بالنسبه للساخنه بس بالنسبه للساخنه مش فيها نص <تصفيق> لا لا لا لا ايه انا مش مخلص سنه العلاج في بيرس مش ممكن لازم على مول دیتانی کنگرشن کنگردنیل تا درانت و کیر تا درانت فارس و کیر ملی شباب لید تو باید دیده اوان باید الیلی اسفیکسی او دردتس او ردشن کنگردس باید اسفیکسی او دنیم مول ویدردن شبابدس لید فلیدس ماشه شباب؟ علامة ايه؟ علامة دي جينرال أو الكتيران الأسيسياء مع علامة استراكشان و مضحية أصف كوندر يعني أصفر عما يمكن نفتدي حاجة لكي تكون ركشان كم جينرال و كم الكتيران و نعمل رابط استراكشان ما يحصلوش كم الكتيران ما دعملش أباك الحمد حاجة استنى انت ليه بتروح باليديورال بدل ما مش هتاثر على الكونتراكشن وعاوز يطلع ده ده ده عشان نطلعه وخلاص عشان نطلعه انا مش مش مقتنع بالراي <سؤال> ده انا محسن اللي باليديورال مش هيعملك ديجنال بس انت ده مش على طول <سؤال> <سؤال> ده بيستغل السيرفس بتاعك عشان تبرم ما يديش الفكتور والله ما بتصل نيجي للبول هو مش متخيل انكم بتسمعوا السيرفس في بره يقول لك انت لو عندك حل دي ممكن لو عندك عمليه سحب البيانات بتاعتك يا بابا خليك معايا اللاعب دي استعمار طب يعني هم قوي يعني هي ايه يعني اي شيء هيس هي يا أكاديمي، والتي الأكاديمية، باكيها وشف عليها، يفعر بصدي حاجة, <تصفيق> حاجة هي مش ترى ما تأتيش حقاً هي والله وكانت بيقال في الشفو بطي <تصفيق> <بأم. تصفيق> قالك <تصفيق> است. مراحل، مراحل، مراحل، مراحل. مراحل به تابت عجل أنا تولك الموزيشن بتاع المنطقة مرحل جاورة لأنني ممكن جوّح في البقاء المنطقة أعد جمعيها عند الرجل لأنني أروح جمعيها صلى الله عليه كده كده جمعيها ممكن جمعيها أو بقاء فضلات أرسلات مستيش أو او مستيش فضلاتها طويلة ممكن أروح أرد أنا أبعد من الرجل ماذا يا شباب؟ مينة بيكوني كمسوية كممسوية عادة أكتب مهمين حاجة بيكوني على الاسماء. واحد. نقبل سبعة وستة عشر. جماعي. جماعي. جماعي. الجماعي بالنسبة لنا الس الفلتر. كافي. أو دامين. بي فور. ريدجنج ماتيوس. هو لاعب جماعي. لما جماعي. اللي وصلوش ماتيوس. نسأل بس خدنا این بررسی نهایی و و فلما يجب أن على البيميل عند سن البيوماتيكي هيبقى البنفق بتاحها لصا تغير ها؟ هيبقى عقول عليه جمعال البنفز ماذا نشغب؟ يبقى جمعال البنفز تبار عن البنفق كابلي بوضع البيميل بوضع تحيطي سيكشوال ماتور هتيجي عند الولادة مثل البنفق أو البنفق كابلي شيء طبيعا انك هزمادة بالسفر سالاصر الريزور للحل حل بتاع زين المشترك بيقول لي سي سكشن ماشي شباب الحل الوحيد بتاع الجثثات ده يا شباب ده مش هينفع هيدومي ولا هينفع اي حاجه ثاني غير السكشن التاير ممكن انا بقى عايز بتاعت الامتحان في الحته دي عايزك تأكدي يعني ليه سي سكشن تقول لي انواعها وطرق ترتيبها والسعر ازاي والانديكيشن والكونتراينديكيشن والبريبوشنز انا عايز سيكشن عايز دير سيكشن في دي كلمه في شاء الله عليه ها عشان ده مش عارف عايز لي السؤال بقى التريتمنت اوبجكت ولا ولا ماشي, ماشي. تقولي عايز في عايز سي سيكشن بيقول لك عايز منك ايه يا شباب اشرح في فبالتالي عامل كده يعني سيك لما الموضوع عايز منك قلت لك ممكن ممكن عايز برضه ماشي شباب ماشي احنا بنجيب كده يعني بقى ممكن طب طب طب اللي صار ليه ماشي يا شباب لازم ننتبه النار بيقولك ايه نزرعها دي اول هو اللي بنكتبهم اكتر ريتش في فاجورتي في بجمنا لو نارو بس نارو بس هي شباب إن هي لسه ماوصلش السين اللي النضوج، ماشي لكن نارو بس الباره وصلت سين النضوج لكن لسه بيبقى بيبقى استن نارو نتيجة بالأندر هذي الصدر بالهذا اللي هو غذاش كويس ناشي بيبقى المترص بتاع بيبقى مترص وبيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى نارو بيبقى بيبقى بيبقى غالبا بيحصل الهبر اللي بيحصل في الشيت والكود لان بيرفيش الانسبشن بتاع الم انا حدروح فينا لاي ما كويس ممكن الفلتر بتاعها طبيعي صغير هو نار بس انا الرياضه لو باللوج لو جرافيكس فيتش او هذه الحاله والالبر بيتك أو اللو بتاع الليفر ممكن يعمل زي حاجه بالحال دي يجب عليك يا سيد مرور بابل السجن تعالوا إذا أو ويت الأوائل تعمل في, في شباب؟ لو الجنين صاحي تعمل السجن ويصاح عليك إنها تبدأ بمكساعدة خطباته لما أي حالة ويبقى عندك الإمكانية إنها تشبس وإنسانك كون يعني النار يمكن أول ان يصحي الأول أولا هاد بلس هاد بلس أنا أعمل ها؟ أورس كونس بلس بلس عشاك ما نفعش أشاك ما يتقويك والله أعمل في البدل ما أعمل سيسيش بلس الشرق في حالة النار جديد يا لأسيب خلاص بلس ها شکر ممنون. داد. حالا مسواح بیشتر می‌شود. داشتیم. اینی را که سه بار زدنی اینها بار اول چه کار می‌کنیم؟ سه بار شوید. همه ترابطنا عن طريقة شباب ستة فتنة أول حاجة الفيومة تاني حاجة حنوضي طب بيت سويل لما ممكن يكون كاتره كي ورم كبير قلت أو في السيرفكس. طب طبيعي نسيت طريق الدنيا اوى ما هي شباب اه ماشي يا تاني حاجه اقول هقول ايه قبل سيتكس قبل برشينه مش جبنه عينه بس دول اول بني مغار يعملوا بالسكر حل الاثنين دول بذره قطوا على بعض زي شكلين بيلبس سي سكشن واللي خالص یامرسی زشتان و نسبت به متفاوت. نرسیدم. فروشت ممکن که من مشتیم، ممکن که منیم، ممکن که ممکن که عکسی. لوا مش سرعتش راحته و سر عايز تقول كده اقول يا شباب احنا بنقول لك بنقول لك في البدايه كلامي قلت ركز معايا وقلت لك احنا بنقول لك طرق جربوا الاسئله كده والحال اللي قدامك ممكن تفرض عليك حاجة تانية خالص انت ما سمعتهاش يعني قلنا زي والله كل دي مسائل رياضه محتاج انا اتفكر انا ممكن احل المساله بطريقه ودي طريقه وطريقه معايا لكن احنا بنقول لك في سيستم شغال والله لو انت تمشي التعارض يبقى نتيجه اسفه لكن الحالة انا مش عارف ريج ريج مفيش حاجه اتزق تماما لا يعني الحالة ممكن تفضل عليها حاجات يعني ممكن حالة انا بصعبها لك من حاجه تروح تولع من حاجه اللي هي تولع بتاع البوتين بتقول انا لو واحد حاجه في الحاله دي ما عاد بيقول لك مش عارف يمسك ولا هو عامل مزاوي وهاد بيروح متعرق ده انت انا حطيت الكلام بس احنا من المتفقسة بلدول احنا وانا هي صغيرة ممكن نحن سجدها بلد مطارس انا مش عاربين بيهي بيزات ها؟ اه اه اه دار نصفة لسقطة سوية هنا احنا عمدين احنا عمدين احنا من ايه؟ من الطبية تالت اللي هو او الكلام بورشة اقول لك يا دكتور ممكن شويه كده طب ما انا لسه ما خلصتش رابع اللي هو الدراينس اوف سوفت معلش يا دكتوره سبتي انا بس عشان اركز في الامتحان انا يعني جبت قلت رقم 1 2 وبعدين قلت رقم 5 صح العميل المستهلك واحد اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين انا عملته كده لان هي مكتوب الارقام غلط هي مكتوب 1 رقم بند يقول <تصفيق> السبب إن هي عيري ربشان لأن ربشان أو أنا دخلت المخ القضية في النهاية إن صوب أو جينا دراسة مع دراسة حل هذه المشكلة هي إن أنا بقي عرتشش في دراسة ها وعندها أي عرتشش في دراسة من في وايبنس بتاع الشيطة من في نسبة لي أخير أخير أخير أخير كنا رقم خمسة اللي هو رقشة أو خير رقشة أو خير رقشة أو يبقى برينيتا اللي يبقى بوسترين الصور الحقيقيه البرينيتر لو لبصرين هنا البرينيتر ده بيحصل ايه بيكون في ويكنس في الابنورمال ماسل مع ان نورمال موفمنت الجنين يبقى ادبر على الاصل والبرينيت يتحرك في ورا بص الحركه ان ممكن يعمل ربش اللونج ستاندينج كيسز الربش زي ما تاخدوا ممكن يعمل ربش ماشي يا شباب التروما ممكن اتبع باشا تلك قبل القرآن يعني لو عملت الخطط وفقه كامش ممكن يفرع اليوم لو حصل القرآن ترشن وحصل لها عالي فترة كبيرة ممكن بيحسراهاش لو في ويتمس في القرآن الواصل مع نور من الموزين في البيتاس بيحسراه تلك لي ايه؟ البوست نيتل شباك البوست نيتل أسجاب ممكن يكون سبب البوست نيتل Abnormal PVP للفيطس يمكن يكون Abnormal أو uh, Fault Unit <تعشفت> <بلدور. تعشفت> يكون fault يعني Fault Interference مع Abnormal PVP يقول لها حاجات ممكن تهدي إلى الربشر تعني بس مستنين عشان درس أبعاً بجلال أي حال الربشر تقريباً يتحصل في الربشر تقريباً في اللي فوق. غالبا بتحصل من الجريده الترفشن ساعات بتاخد جزء السيرفكس معها وساعات بتاخد جزء من التورسول بتاع الفاجينا معاها يعني ممكن يحصل في جزء راس وياخد معاه جزء السيفكس وياخد بعضه على الحياه حالات الكتير قوي ياخد جزء الور بتاع الفاجينا معاها ماشي يا شباب السيمتوم أو الكلينيكال سيمتوم اللي بنقصر على الحيوان ايه ستراكشر الحيوان اول حاجه هو يدور روح قاعدة وطرق لتا لما ما لك كمان دي ممكن تجيلك حالة ان حالة والدة بعد 11 ساعة او 20 ساعة وجيت ايه سراجة تحررتها ايه بقى تحررتها المضافة اول حاجة بواقعها بيكون كي بليدي بليدي ده ممكن بيكون تي روشة هاشي شباب بقسمتو اللي بيعمل السرين او طول يوضو حسا بعدين ويوضو حسا يعني كران وابتل بريشة بتاع بي تاني انتبه تل عشان مش في الكتاب التل بريشة بتاع بي تاني موضوع؟ تديك اهلا سيدي التل بريشة بتاع بي تاني طب التاكنوزيس باش بتاع تحدد الخروف ومحدد ان في موجود في مجال علاجها ان احنا ناخد لاخو سيبر لازم نفتح البطن ونشوف حسب الحالة يا اما نشوف الورم خالص نعمل خيط جون او رابشر بارد واخد البحر وهو لو لو حصل ابشه والجريب طلع بره يدرس هيروح البورتونيوم هيعمل بورتنايتس هيبوت الجني هيبوت ماذا يا شباب؟ ده ده شيء ما اضطيك دي اخر حاجة عندنا اللي هو هالوين كونفتور دين سويت ناري او دين سويت او على الاخرى ناري او سيف سيف هو ده سيف. اللي نبقى السبيع واسم وفتاجة السبيع بضبطو غايمي لكن السيفة اللي تعوص المساري يا شباب سيف او او لبي دولي بتاع السير ديفريشن بتاعه فيل اوف ذا سيرفيس تو كومبليت بايتس ديورينج بارتريشن السيرفيس فيشن انه يحافظ على ديفريشن تماما لو people جايز animals animals عارفه لكن أهم الأشياء لو people breed mature بيرس زي laborer ممكن يمنع service لأنهم مش جاهز يعني لو هذي حالة breeding والbreeding لسه معقول أذبح ماشي شباب يعني breeding يعني الهرمون الموجود حصل أي مشكلة injection accident أي عمل laborer شو طبيعة هيكون كده یو پله‌های آبشار یا بریم چه پیکس ممکن آتی دنوری در سمت. لب لو سمتی است که امّی حصل فی انجره بیگنا و حصل انجریش از فایبر سیشن. هر فایبر سیشن موت زیر لاتش طبیعی ل. یو بود بریم اسنجی یا فایبر سیشن تو میشه طيب ايه أسباب اسباب ان الانسان الكمبيوتر بيشتاع سبب قد يكون جيتن قد يكون حاله ابورشن أو ديفكت بيرس قد يكون بريديا شينجي بيقع عليه ايه الحالات دي ما جرافيش شباب ده صح الهرمونات كلها البيشنتس اللي على الافسجين البيشنتس بتاعوا السيرس البيشنتس بتاعوا السكر ده كله يبا اذا بدأ من العناج دول افقر حاجة مهمة هقول يدريب الانيرشي تمام ما اقول قصة رب الله يعني معنى ان اسباب الي تؤدي الى الانيرشي تقوم بمعنى الى وضع حفظ يبقى انا تسمع في الكتاب يدريب الانيرشي صح؟ ده معنى ايه الانيرشي هادا اعجع الديشن سي او ريسيتر او انديساكتيشن واو كل ده الاسباب ممكن يادي الى فيلير فير كاربيديش اوكي كارنيستال بتاع بقى هاجي اعمل تشارتر ديشن إلى 4 فيشا فيشا الى اربعه ديجري حسن انسف تشارتر ديشن او هاروي الى اربعه ديجري فيست السيك اللي هو السيركتس فايد دي تو هيد ده هيد اوف وان ليج اوت بيج لوك والسك اللي بيسمح بالدور ماشي شباب راس الجنين مع رجل واحد. كده دور السيكند اللي هو بيسمح بالدخول ايه سعادتك مع الهيت بتاع البري تو سيدك مع الهيت بتاع البري دي ساجد دي السيركت دي بيسمح بالمرور من واحد إلى ثلاثه بينه يسمح بمرور واحد إلى ثلاثه بينه اذا دي كلها كام فيدر خمسه واليت بتاع البري ساعة خلاص لا عدت بك ايه مع اندماج فيرس من واحد من ثلاثة بفورس ومبريد تقوز بفورس ومبريد تقوز في ناس يحبوا يعزموها إلى ثلاثة دقلي بس على أساس ان الكورس دية ومبريد تقوز في فيها فما مفيش نل وما لكن احنا بالفضل ان احنا نقضل وارفعة ماهو ماذا الشباب؟ طيب من العلاج, من العلاج. احاول <سؤال> اطلع احاول <سؤال> عندي عندي <سؤال> سرعه اوجرب انا ممكن في الوقت المفروض <سؤال> كده انا بس ممكن ايه هل ممكن اجيب هل ممكن اجيب ممكن احاول اول الهرمون احاول اعمل الهرمون ده كده هل ممكن دي أعمل دي الوحيد في تمام بس كل بس ايه ده دا؟ لكن سواء جري ما مع ركز معايا تمام مع عدا الفرس يبقى الديكري التالت التاني شباب زائد 4 ديك فيرس الجريين صاحي يعني عامل ايه؟ زوري سيرش تاني يا قوم ولا الوحيد اللي اتعمل فيه في دولي كل فيديومي لما يكون الجريين أو ماني اوقلي على خلصت؟ طيب لو عندي فيرس الجريين والجريين صاحي ينفع ليه؟ <تصفيق> <تصفيق> طب ازاي كان بيجري؟ صاحي او ميلي. في السيكشن يبقى سير دي كانين صاحي او انت عايز تقول ايه يبقى سيكشن تنفع مع هي الوحيدة تنفع مع الديج ثاني قدام الراس ثاني وقدام هي الوحيدة تنفع معاها وتنفع مع الاولاني لو عايز لا مش بده مين ما يدعش على الدرجه الاولانيه لما يكون الجيل ميت اول في ايه؟ اول اول هو دي قاعده ده قاعده ديش لا ده قاعده بقى ماشي ماشي بقى بلد ده ماشي كده خلصت الاستيمز او البوزز او السولير ارينج اوف كده السولير دي باص والكيتل دي عشان خدوا عادي لو انتوا عارفين حاجه جام فكروا شرحه مره ثانيه لو عارفين حاجه والكيتل خلاص هو مش صح مش عارفين خلاص هو عليه and go to